ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مَا يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى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 سماءُ سََّيتُمُوهَا أَ تُم وَأَبَاءُكُمَّ أَنزَلَ اللهَّهُ بِهَا مِن سُطان إ يَتَّ بِعونَ إِلَّ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 لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ